إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ثَوَائِلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُّ بسم الله الرحمن الرحيم فالطور وكتاب مسطور في رط منشور والبيت المعمور فالسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون